أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعغلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَك مَا أَنَا عِدُهُم لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَبِلَتِهِ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِك مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ وقُرِّرْ رَبّي أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّي إِنَّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّي رُجِعُونَ لَعَلِيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساذ بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ آيات قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 فاسأل العادين قال إِلَّا لبثتم إِلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لهم شُهَدَاءُ إِلَّا أن فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرؤ عن هالعذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انهم لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمةه وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم فِي في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بدان عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.